الرسولا قم وان علبتولا والنونا قم عذر الرسولا هل وانا قم عزي قم قم وانعل ما شاء الله قم عزر رسولا قم وانعل رسولا فالمرتضى أبكى السماء لما بكى فالمرتضى أبكى السماء لما ايه قم عز الرسوله قم وانعل البتوله قم عز قم وانعل البتوله فالمر ارتضى ابكى السماء لما بكى صوتك فالم قم عزيه قم عزي الرسولة قم وانع شباب شباب قم عزي الرسولة ما شاء الله قم وانع البتو فالمرتضى فالمرتضى أبكى السماء لما هلا هلا فالمر هذه البتول دمعين تسيل هذه البتول دمعين تسيل عين لغا تبكي دمين نادت أباغا قلب جريح حيرا تنوح في عينيها لما بدا صلا بكا ظلعون كثير اين النصير صيح ظلعون كثير بعد بعد ظلعون ظلعون كثير إذا نفس الأسى يوماً دهاغا حيراً أبيت والهمقوت روحي إلى خير الورى يبقى نداها يا خير الأنام خذ مني سلام يا خير الأنام خذ مني يا خير يا اخي انا في طريقي ساري لو قيال كم نفسي غدا اقصامنا فالمار تظى ابكى السما قم عز الرسوله قم عز الرسوله قوم وانحر هلا هلا قم عز فدي اروح لك فالمرتضى فالمرتضى أبكى السماء لما نشمي نشمي فالمرتضى فالمرتضى <تصفيق> للشاعر الأديب الأستاذ مهد جناح الكاظمي هذه البتول دمعين تسيل ايدك ايدك ايدك ايدك رفعها نشمي نشمي بارك الله بك هذه البتول دمع التسييل عينو لغا تبكي دمن عادات اباغا قلب جريح حيرات نوحه قلب جريح حيرات نوحه في عينيها لما بدا صلا بكاغا ظلعون كسيروا بعد أين النصر؟ وينك وينك؟ ظلعون كسيروا أين <متصفيق> النصر؟ <متصفيق> ظلعون ظلعون ظلعون كسيروا أين النصر؟ من إذا نفس الأسى يوم اندهى حيرى أبيت والهم قوت روحي إلى خير الورى يبقى نداها يا خير الأنامي خذ, خذ, خذ مني سلامي يا خير, خير الأنامي خذ مني سلامي يا خير, خير الأنامي لقياك من نفسي غدا أقصى مناهة فالمرتضى فالمرتضى فال أبكى السماء لما قم عز الرسولة قم عز رسولة قم عز رسولة قم وانعل برسولة قم وانعل فالمرتضى فالمرتضى فالمر كيف المرتضى أبكس قد ناح آدم حتى بك آدم ما شاء الله ما شاء الله مأجور مأجور قد ناح حتى بك آدم ناحت على زهرائنا عين الجنانين نحات على زهراء انا عين الجناني زاد دمعوحي مثل المسيحي زاد دمعوحي مثل المسيحي عيناي تجري منهما الضاخه تعاني عين السحابي فوق التراب عين السحاب يصيح فوق التراب بعد بعد عين السحاب فوق التراب والركن تجري عين وقل المرو السماء صاح رجاه فكل السماء صاح الرجاء سيلون من الاحزان يا زغاريد غاني يا نور البصائر يا شمس الضمائر يا نور البصائر يا شمس الضمائر لولايك قاد الناس والدنيا عماها فالمرتضى أبكى السماء لما قم عز الرسولة قم عز الرسولة ما شاء الله شباب شباب لا تبكى نحسين قم عز قم عز الرسولة فالمرتضى فالمرتضى ايه فالمر ايه صاح الكتاب جار السحاب يا الله يا الله يا الله صاح الكتاب جار السحاب قد احرق دار الهدى والمكرمات قد احرقوا دار الهدى والمكرمات في الدار فاطم والله عالم في الدار صيح صيح والله في الدار في الدار فاطم والله عالم كيف يشقي سعى لها ذو السيئات بالصوت سود متناي محمد بالصوت سود متناي بعد بعد بالصوت سود متناي محمد يا لاطمة العين التي حتى الممات يا لاطمة العين التي حتى الممات تبقى ظلامة حتى القيامة تبقى ظلامة حتى ال... صوتك صوتك تبقى ظلامة ما شاء الله فيها ستأخذ حقها من كل عاتي في ساح الحساب في يوم المآب في ساح الحساب في يوم المآب في يوم لا ينجي الورى إلا رضاها فالمرتضى ابكى السماء لما قم عز الرسوله قم عز الرسوله ما الله وانا نشمي او معزز رسولا وما على البدور فالمرتضى فالمرتضى أي صاح الكتاب جار الصحاب للشاعر العديب الأستاذ مهد جناح الكاظم أي صاح الكتاب جار الصحاب صاح الكتاب جار الصحاب قد احرقوا دار الهدى والمكرمات قد احرقوا دار الهدى والمكرمات في دار فاطم والله عالم بعد بعد في الدار والله بعد بعد في الدار, في الدار فاطم والله عالم كيف الشقي سعى لها ذو السيئات بالصوت سوت شنو متنى محمد بالصوت سوّت صيح صيح بالصوت بالصوت بالصوت سوّت بالصوت بالصوت يا التي حتى الممات تبقى ظلامة حتى القيامة تبقى ظلامة حتى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 ابكى السما الوصية قادو التقية اذو الوصية قادو التقية اذو الوصية قادو التقية والحبل نادى لما بكاه هذا عليو هذا الوصي هذا هذا, هذا هذا عليو هذا, عليو هذا هذا وصيو اي مقام مجد الله لا ولا ساعده قال الوصيه شدت يداي قلال يا سلام على قلال شدت يداي لا جم لا حب لا فات والطهر تجري والصح بتجري والطهر تجري روح النبي المصطفى تجري وراه نادت والدموعه احصا البقيع نادت والدموعه أحساغوا البقيع خلوا عني الصنو الذي أخاه طاها فالمرتضى أبكى السماء <تصفيق> صيح قمع الزي قمع الزر قمع الزر قمع الزر ما شاء الله قمع الزر قمع الزر شمالا لما هلايف المر يا عزي الحسين ثم جرى عينا عزي الحسين ثم جرى عينا في امقي واسع الثم مبكي عليق عزي أخاه وابكي لواه عزي وابكي وانك وانك عزي هلا هلا وابكي لواه عباس واسا فاطمان في مقلتي عباس واسا فاطمان في مقلتيه واسيل عقيله وابغي الوشيله واسيل عقيله وابغي الوشيله من جاء في الحشر اتي اليي قل لي الحسين كف قل لي بعد بعد قل قل لي في دوار عبد الله ايه قل لي دبي دموع الحزن حاره في يديه وامضي نحو شبر عز شبل حيدر وامضي نحو شبر عزيب الحيدر واسيكي وابكي امه روحي فداها فالمرتضى ابكي السما هلا هلا بيكم عزيب او معز الله شباب شباب ما شاء الله معز رسول الله هو على البدر والله فالمرتضى أبكى السما إيه إنا فداها ذي روح طاها إنا فداها ذي شادت لنا أضلاعها سورا منيعة لطمو الصدوري حتى النشوري لطمو الصدوري حتى بعد بعد نشوي لطمو الصدوري حتى النشوري نبقى على زهرائنا نجر الدموع نبقى ننادي حتى المعادي نبقى سيعتاد معلى نبقى نفديك نفدي شبلك الضامي جميعاً كهف البرايا أمور رجايا كهف البرايا ام الرزايه ابكيت بمحراب التقى حتى الخشوعا ان نفتديها نحيا في بنيها ان نفتديها نحيا في بنيها بعد ان نفتدي يا وإنا أتينا هنا نبغي لقاها فالمرتضى أبكى السماء قم <مع selling> <هم> عز الرسولة عز الرسولة قم العلمة الأولى حاضر حاضر فدواره أحلى قم العلمة الأولى صيح فالمرتضى <مع smoking> ما الله اعلى اعلى نورها في السما ربها ايه النار فداها بارك الله هل فيك هلا هلا هلا النار فداها ذيروا حطاها النار فداها لنا اضلع عاسور المنيحه لا تمص صدوري حتى نشوري لا تمص حتى نشوري لطمو نبقى على زهراينا نجري الدموعا نبقى على زغراءنا نجر الدو ننادي شنو حتى هلا, هلا أعلى نبقى الى يوم المعاد ان شاء الله نفديك نفدي شب لك الظامي نفديك نفدي شب لك الظامي جميعا كهف البراية أم الرزاية كهف البراية أم الرزاية أبكيت بمحراب التقى حتى الخشوع إنا نفتديها نحيا في بنيها إنا نفتديها نحيا في بني يا الله إنا نفتديها نحيا في, بني إنا نفتديها نحيا في بنيها إنا نفتديها هي هنا اتينا ها هنا نبغي لقاها فالمرتضى ابكى السما لما صيح صيح قم عزيم للمهد سارى دمع تجارى للمهد سارى تشكو إليه مهجة الدين الرماحة للمهد يسعى دمعي وينعى للمهد يسعى منه؟ دمعي وينعى قلب الهدى سهم الردى اذ فيه لاحه حزن البقيعي نحر الرضيعي حزن منو نحر بعد بعد حزن البقيعي نحر الرضيعي من اذا الغدر وصاحه يبقى أنيني يحكي شجوني يبقى أنيني يحكي شجوني لا تعذلوني لو جرى دمعي وساحا من غدر الليامي من فعل السهامي من غدر الليامي من فعل السهامي في كل يوم مهجتي تجري دماغا فالمرتبى أبكى السماء لما قم عز الرسولة